و ا ت موسوعه أ ي و ن ي غ النابلسي ك ؤ خ ر ك م إ للعلوم ى ى إن الاسلاميه يؤخر لو ت ت ع ل م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 أعلنت ل ه م وأسررت ل ه م إ س ر ا ا ر فقلت ا س ت غ ف ر و ا ر ب ك م إ ن ه ك ا ن ف ا ر م يرسل ا ل س م ا ء ع ل ي ك م مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم ج م ا ت ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا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 وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين دي ا ر ا إ ن ك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا و ل ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م م ؤ ن ا ت و ر محمد ا ل ظ ا ل م ي ن إ ل ا ت ب ا ر ي